Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ورسل القرآن فرسيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ مَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَبْتُ وَطُؤًا وَأَقْوَى مُخِيْلًا فِي في النهار تبحث طويلا واذكر اسم ربك وتبتل تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصدد عَلَى مَا يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين سي قليلا ان لدينا ان وجحيما لو يقول the album فانقد ما وذيلا فكيف تتقون ان كيفتم يوم يجعل الول نشيبا السماء منتصر به كان وعده هذه تذكرت فمن شاء اتخذ نَرَ بَكَانَ لَهُ أَنَّكَ تَفْهَمُ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه وقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون نا في الأرض يبتذون من ثوب. وقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدم Słyszeliśmy o tym,